ولا كتاب منير ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحديق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة الانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون